<تصفيق> المسألة الثانية والثلاثين لو كان الحرام والبنج والمالكات معينا فخلطه بالحلال ليحذله للتخيص خوفا من احتمال زياسته على الفونس فهل يجزيه بإخراج الفونس أو يبقى على حكم مجهول المالك وجهان والأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث إنما ذكب الفقراء قبل التقليد هذه المسألة وهي أنه لو كانت عنده حرام معين ومعلوم، ولكنه خلفه بالحلال عددا حتى يتخلص من دفعه لما بكى ويكتفي بإخراجهم، فهل يكتفي بإخراج الخوم بعد هذا أو لا بد أن يعامل معاملة ما كان قبل الإخراج؟ هنا وجهان: الوجه الأول أن يقال بأنه اطلاقات قاس بالأدلة تقتضي أن يعامل معاملة الحلال المختلف في الحرام فإن عنوان الحلال المختلف في الحرام إذا لم يعرف صاحبه هذا العنوان يوارد في الأدلة مطلقا يعني سواء كان الحرام معين قبل الاختلاف أو لديك عنوان الحلال المختلف حرام اذا لم يعرف صاحب هذا العلمان يشك هذا بالاطلاق الحلال المختلط بالحرام سواء كان الحرام معينا في السابق او لم يكن معينا في السابق المهم الان فعله هو حلال مختلط بالحرام فبناء على اطلاقات الاله نقول بانه يكتفي بمقام في في اخراج الخبز ولا يجب عليه من مقدار الحرام خصوصا يقول سيدنا كون الحرام لأنه من يحصل على الحرام إما من طريق الربح المعامله الربح فالحرام معين، واما من طريق الغصب والسرقه فالحرام معين، واما من طريق الشراء من الغاصبين او السارقين فالحرام نادرا ما يحصل على حلال مختلط بالحرام دفعه واحده كما اذا ورث ارثا حلالا مختلطا بالحرام او كان يتاجر تجاره ويغمض بمعنى انه لا يدفع في المانيا هذه مازال الغالب ان يكون الحلال المختلط بالحرام مما كان فيه الحرام معينا قبل الاختلاط إذا إطلاقات الأدلاء تقتضي أنهم يهرب القمص ويكتفي بالثالث وإن كان حراماً للثالث معيناً ولكن هذا الإطلاق هذا الواجب مناقش باعتبار أنه عندنا وجهان اخران لإثبات أنه لا يكتفى بالخمس في هذا الموعد بل لا بد من دفع مقدار الحرام الذي كان يعلم به في السابق لا بد من دفعه الى الفقراء الوجه الاول ما طرحه صاحب العرواق في الشرور من انه هذا المال قبل اختلاطه هذا المقدار من الحرام قبل اختلاطه بالحلال كان ملكا للفقراء لأنه حرام لا يعلم صاحبه حرام لا اعلام صاحبه ويدخل في المال المجهول الماله اللي يعني مجهول الماله وحين يدم لابد شنو من دقيق الفقراء فمعلوم قبل الاختلاف من هو مالكه وهو الفقراء وحينئذ يكون من باب معلوم المالك لا من باب مجهول المال فاطلن الادله لا تشمله لان الادله الحلال المختلط بالحرام اذا لم يعرف صاحبه وهذا حلال مختلط بالحرام معلوم صاحبه الا لهم الفقراء فاساس الادله لا تشمله يعني خارج تخصصان خارج تخصص عن موضوع الادله لأنه معلوم المالك لانه لا مجهود المالك <تصفيق> هذا الوجه الذي طرحه الصاحب العرى حدث السرخ هذا الوجه ناقشه سيدنا حدث السرخ وناقشوا في محله بأن الفقراء ليسوا مالكا وإنما هم مصرا فرق بين عنوان المالك وعنوان المصرع الفقراء لا يملكون الصدقة إلا بعد قبضه بعد الفقراء لا يملكون الصدقة ولا مجبول المالك إلا بعد قبضه قبل قبضه لا يملكون, لا يملكون, قمده. قمده لا يملكون. فلا يقال هذا المقدار معلوم المالك معلوم المصرف لأنه معلوم المال معلوم المصرف الفقراء لا أنه معلوم المال فاركن بين أنواع المصرف أنواعه المالك فاذا تعبير صاحب العروض تعبير حسب ما يعبر عبد السيد تعليل علي الفقراء ليسوا مالكا لهذا المال وانما هم مصرف له وحينئذ لا يقال بان هذه الصورة خارجه تخصصا عن عبد الله لان العبد اذا لم يعرف صاحب هذا معروف صاحب له معروف صاحب معروف مصرفه لانه معروف صاحبه فراضه اذن هذا الوجه غير سعيد الوجه الآخر الذي طرحه سيدنا الفوئي طبسيس السر، ونحن نفصله بحسب الروايات أنه يفصل بين الروايات لأنه ما يفصل بين الروايات بالنسبة إلى العندة في المقام روايتان رواية عمار بن مروان ورواية السكونين أما بحسب رواية عمار بن مروان والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه <تصفيق> نقول ممطلئا جدما يعني هذه الرواية ظاهرة miejsce في الاختلاف القهري لا في الاختلاف العندي هذه الرواية ممصرفة للاختلاف القهري لا للاختلاف العندي أو ان هذه الرواية ممخرفة للاختلاف الذي لا يعرف حكمه لا للاختلاف المعلوم الحكم. منصرفه عن هذه الصورة؟ هذه الصورة من باب الاختلاط المعلومة فقط هذا أصل من كان معلوم حكمه وأنه يصب على الفقرات ونحن خلقناه عن ذلك فهي أدل للاختلاط القهري للاختلاط المجهول لحياتنا لا للاختلاط العملي أو المعلومة فقط منصرفة لهذه من الصورة وأما روائف أستكون عليها في نفس اصلا غير شاملة لهذه الصوره لان موردها الحلال المختلط بالحرام الذي لا يعرف حكمه ظهري ويواد ارمضت في مطالبه حلالا وحراما ولا ادري الحلال منه من الحرام فماذا اصنع ظاهره ان مورد الكلام الحلال المختلط بالحرام المجهول الحكم واما في مقامنا فهو معلوم المصرف من الثالث أن المصرف هو الفقراء معلوم الحب لذلك تشمله الرئيئة الثانيين فالرابط المسألة الثالثة والثلاثون لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التقميس للتحديد خمس آخر للمال الحلال الذي فيه هذه المسألة واقعا فيها دقة هو أنه عنده ربح من اربعه المقاس تعلق به الخمس مرت عليه سنه الكامله وبعد أن ان مرت عليه سنه الكامله وتعلق بالخمس به الخمس خلط الحرام فهنا هل يحتفي بخمس واحد؟ او لا بد عليه من وإذا كان لا بد عليه من خمسين في مساله ما هو المقدم منهما وما هو الآخر نتكلم اولا في المساله الاولى وهو انه حلال فيه الخمس واختلط بالحرف من ناحيه انه ربح مرت عليه الكلام الكافيه لاجلك من ناحيه انه حلال المخترق بالحرام يجب عليه خمس المقام فحينئذ هل الواجب في المقام خمسان او الواجب في المقام خمس واحد قد يقال بان الواجب في المقام خمس واحد وهو خمس الحلال المخترق بدليل رواية السكونين تصدق بخمس مالك وسائر المال لك حلالك وسائر المال حلال يعني لا يجب فيه خمس آخر بعض تصدق بخمس مالك وسائر المالك لك حلال لا يجب فيه خمس هذا هو ظاهر الضغاية ولكن من الرد على هذا الوجه هذا سائر المال لك حلال من هذه الجهات. ثامن تمان إذا أخرجت الخمس خمس الحلال مطل في الحرام. إذا أخرجت خمس الاختلاط فسائر المال لك حلال من جهة الاختلاط حلال. لا من كل جهة الحلال. أظهر الرواية بعد. وسائر المال لك حلال يعني حلال لك من هذه الجهات الاختلاط لا يمكن أن الجهة أنه حلال لله طرابع فحينئذ ما يمكن أن يستفاد من الرواية أنه ضغي وسائر المال لك حلاله لا يلقى خمسة آخر فعاله إذن فالنتيجة لابد من ثبوثي ليش لماذا لابد من ثبوثي خمساني إطلاقات الأدلة؟ مقتضى قوله والحلال المختلف بالحرام والكنوز الخمس شو مولها على انتقلها مقتضى قوله انما الخمس بعد المؤنات شملت الله الربح لا اي على ماونه الربيه اذا مقتضى اطلاق اجله الحلال مقتضى الحرام في الخمس في هذا المورد مقتضى اطلاق ثبوت الخمس في ارباح المكاسب الخمس في هذا المورد مقتضى اطلاق الدليلين ثبوت الخمس في هذا المورد حلال مختلط بالحرام وذلك الحلال فيه الخمس اذن مقتضى اطلاق الدليلين ثبوت خمسين في هذا المال لا خمس من واحد صار واضح وانما الكلام في انه ما هو الخمس المقدم وما هو الخمس المؤخر هنا خلاف بين المشهور وسيدنا الفوري قديس السلطان المشهور منهم صاحب العروى ذهبوا الى انه اولا يخمس خمس الاختلاف، بعدين اذا فقع الحلال يخمس خمس الحلال والوجه في هذا من أنهم أن الخمس الثابت في الحلال ثابت في الحلال الخالص افترضوا مثلا من باب أنه كانت أو معدن معدن فيه خمس واخترت بشنون؟ في, في الحرام. المعدن الذي يجب فيه الخمس المعدن الخالص لأنه المعدن تخترت الحرام. الحلال الرابع أو أنه مثلا رب الزائد على مأونة السنة، الرب الزائد على مأونة السنة هي الخمس لكن الربش إنه الخالص، مولع المثلث المحراب. أو وهذا الموضوع الان مصادق، الحلال الخالص مصادق، فلا بد من إخراج خمس اختلاف اولا فإذا أخرجنا خمس اختلاف اولا صار الباقي حلال، خالص يثبت فيه خمس الحلال. طرال الكلام صحيح العوام سيدنا قدس يقول ديسي سره يقول لا واحد ليه لأنه ما في الإشكال دي كما أن موضوع الخمس هو المعدن الخالق موضوع خمس الاختلاف الحلال المختلف بالحرام مو الحلال المختلف بالحرام وبحقنا الإمام السجائر انما هو موضوع خمس من جميع هي كما ان موضوع خمس المعدن هو المعدن الخالص غير المختلط موضوع الحلال المختلف الحرام الحلال المختلط بالحرام فقط مو الحلال المختلط بالحرام وبه حق اليمان والساده يعني المال المؤلف من قرتين فقط حلال حرام مو المال المؤلف من ثلاث اقنان هل حلال هل حرام فما حلال ولا حرام وانما هو حق لنا والساده أبا طاشئ ثالث ابنين محرم فإذا سيدنا الخوي يقول مثل ما هذا مو موضوع مو موضوع أيضا كلاهما ليس موضوعا فلا معنى لأن تقول قدم خمس الاخلاق أولا ثم خمس الحلال ثانية أظهر ويفيد سيدنا سرور بأنه لا إحنا نقدم خمس الحلال أول بعدين خمس الاهتلاف لماذا؟ لأن هذا الرجل يعلم أن في هذا المال أكو حقي لماذا؟ شعر مالي في مال في هذا المال لا بد من إفراد حق الإمام وصل، فحين إذن أخرجه أول، فإذا أخرجت فما المال في قنين حلال مثلاً هذا؟ الخمس ثابت في الحلال المختلف بالحرام لا في الحلال المختلف بشيء هذا ليس الحلال المختلط بالحرام فقط الا بعده اخلال الحق بعد بعد ان يخرج حق الامام والساده فهذا كلام مختلط بالحرام في خطس قبل ان يخرج حق الإمام والساده مين ليس الحلال المختلط بالحرام بل الحلال المختلط بالحرام وبشيء ف فاول يخرج الشيء الاخر الا حق الإمام حتى <تصفيق> يقول سيدنا ابو سراوخ بينهما فرق في النتيجه واضح فقط عالي واضح اي ترتب عليهم ان المثال أنه انه عنده مئة الدين مختلطة بالحرام مختلطة بالحق <تصفيق> اذا قلنا بانه يجب ان يخرج خمس الاختلاط اولا خمس ناشونو عشرين او بقت انا كان ثم هذا الحلال يفضل خمسة أو بعيد. خمسة كم؟ ستة عشر خمسة ثمانية ستة عشر إذا يبقى, يبقى له شنو؟ أربعة و ستة عشر دينار قال إننا نحنا كلام سيدنا قد يشترون من أنهم أول يطلع حق الإمام الساجد حتى يصدق على الباقي أنه حلال مقرط بالحرام فقط ويطلع شفر طيب شو القدر المتيفتان من اللجيلة يخرجه لأنه المقام من موارد الشر ما يجري الآن عندنا الدينار ما يجري اللجلة <تصفيق> في هذه المئات خمسين أو ثمانين اللجلة ما يجري إذا اللجلة خمسين على خمس عشر إذا اللجلة ثمانين على خمس 16 فبالنتيجة يجب في التكليف لأن مقدار الخمس دائر بين الأقل والاكثر يقصر على الأقل الخمس في الأقل متيقن الخمس في الأكثر مشكوك فيه فتجر المرائف الأعيان حين إذن يقول قبر المتيقن من اللائل كان قبر المتيقن من مالي 50 من هذا المال يلقى لهم متيقن من اللائل خمس الخمسين كان عشرة طلع العشرة بدأ من المال تسعين تسعين طلع خمس المنبال خمس الحلال المختلف بالحرام ثمان عشر ثمان عشر يبقى إليه من التسعين إلى آخر ثمان يبقى إليك ثمان سعين على ذيك الكلام يطلع عبعة وستين على هذا الوضع ثمان سعين وبهذا ما فعلت العملية لا حاني فإن قلت يطرحت الحاشية المقرر قل سألناه فأيان بأنه انتوني بنيت على المتيقن يعني الآن مثلا هو ما يدري الحلال الذي له كان قدر المتيقن إلى خمسين ثم مقتضى إمارية اليد قاعدة اليد يعني يد إمارة عنه فيه والجميع تحكيه فهذا ما قلت في الحال بعد يدري في قاعدة اليد لأنه لغير قطعان والباقي المشكوك تجري في القاتلية يعني بعبادة المخرى إذا كان تحت يده مئة دينار حلال مختلط بالحال قطعا من هالمئة دينار خمسين إيلة فمحتاج إيلة كمارة دينار بغير في المشكوك فالقطع ما هذه إيلة محتاج إيلة قطعا ثلاثين من هالمئة لغيره يعني ما دون هالمئة دينار مع وجود العلم الاجمالي تجي بقى شنو عشرين مشكوك هل 20 مشكوك يجي قاعه اليد بوسيله اجراء قاعه اليد في العشرين المشكوكه يصير الى كم سبعين اذا صار الى سبعين يطلع خمسه سبعين اولا لان السبعين الى خمسون منها بالعلم عشرون منها في ماريه اليد بعد ما صارت الى سبعين يطلع خمسه سبعين اولا خمس سبعين كان خمس سبعين زين عيش ماذا؟ طلعها طلع أبنطع بعدين بقى منهم من المئة؟ بقي من المئة ستة ثمانين بعدين طلع خمس سبعين شاهدنا الإشكال علينا أنه أنه أخرج خمس المتوأت والمفروض أنه يخرج خمس الذي له خمس الذي له بباركة شنه قاعدة اليد أجاب عن هذا السؤال في وجهه أولا قاعدة اليد ما في اليد في الحلال مختلف الحرام ما في الجسعة اليد لأنه لو كان يجري قاعدة اليد نسا جعل ذلك مائة دينار فيها حلال فيها حرام خمسين قطعة إلى ما, ما يحتاج قاعدة إلى عشرين ثلاثين قطعة لغيره ما يحتاج في قاعدة بقت شنو؟ بس. عشرين عشرين بقاعدة إلى تصير خلاص فتاعيل أن اللي لغيره ثلاثين بعد ما يحتاج ح بيحر... الحر... بعد نفس الجدول من باب الحرام المعلوم مو باب الحرام المجهول لو كانت قاعدة اليد التي يمرع الملكية تجري في الحلال المختلط بالحرام، لو صار دائماً الحرام معلوم، ولا صار الحرام دائما معلوم ببرة القاعة في اليد، فيصير يعني الفقراء مباشرة بعد ما تجري للمستحيل، أرابي شمول أدلة الخامس للحلال المختلط بالحرام كاشف النيل على أن الشارع لا يجري إمارة اليد في الحلال المختلط بالحرام، صراحة هذا، زقاجي تصلنا. فرضنا أنها تجريب يقول سيدنا قلوا الله عليه وسلم افترض أن نقاعدة اليد في المقام تجريب إذا فرضنا أن نقاعدة اليد في المقام تجريب هو اليد تثبت أن السبعين ملكه ما تثبت أن السبعين ربحا فيه القمس القمس ثبتت في الربح لا في الملك موضوع الخامس هو الرابع، مو موضوع الخامس، ومو هو... كل ما ينقول الإنسان فيه خمس. موضوع الخامس هو الرابع، مو موضوع الخامس هو الملك. خمسين قطعا الى عشرين مالك بأنها لا لا. إليه. إليه ما يبي أن أولاد. سلمنا النقاطية تجري أدري النقاطية صار تسعين إلى إلى دسمورج. ما تصدق النهاردة؟ قاعدة في اليد العاية تصدق أنوا جنو منكم. أوه. لكن الخمس مفل من الخمس كربح فلا يسأل أنه ربح. لذلك نحن قلنا ما فيما سبق. ليش اختصر عن متى كان يختصر عن متى من باب أنه يشق في الخمس، من باب أنه يشق في الملك، من باب أنه إذا ملك سبعين خمس أكثر، إذا ملك خمسين خمس أقل، إذا هو شق في التكليف يجي البراءة. هذا الباء. وإلا إذا أعنا من أن نثبت المنخ و تثبيت المنخ ما يثبت المنخ تثبيت المنخ ماذا تتكاله؟ ما جوابك؟ لكن هذا الوجه الثاني منه محلّك أسر لأن نحن علم علم خارجي ان ما عند إلا رمح ما عنده شيء اخر نفس الروح الذي في الخمس عنها الحال تعظين وياين لا عندنا علم خارجي بأنه الذي اختلط بالحرام بتمامه محل خمسه هذا عندنا مفروض المسألة هكذا مفروض المساله ان الذي اختلط بالحرام حلال كله موضع الخمسه فاذا ثبتنا هذا الحلال بقعيه اليد ثبت ان جميعهم في الخمسه العلم الخارجي صحبه ما يدري للخارج لو لم يكن عندنا علم خارجي ندري انه ملكه اختلط بماذا؟ بالحرب وهذا الملك فيه خمسة بس فيه خمسة في تمامه لو في بعضه ما ندري القدر المتيقن من ان ملكه اختلط بالحرب وملكه فيه خمسه من الاول لكن هذا الخمس كان في تمامه او في بعضه احنا ما ندري نيجي كلام الطعم لو أجرينا قاعة للعذب وتبين أن السبعين دينار من الكون لا يكذن السبعين دينار ربحان تبين أن السبعين ملكون لا يكذن السبعين ربحان حتى جف لكم في هذه كلام صحيح لكن فيما جاء لنا من الخارج أن الذي اختلط بالحرام تمامه مورد من القام الذي اختلط بالحرام الذي بالحرام تمامه مورد من بعد هذا العلم الخارجي لا إذا سبق هذا المثل كُر، سبق أنه ورد من خمسة مآمن، لما على النبي قاعدة اليد تثبت أن في فانس قاعدة الآخرة أن سبعين كُر، ما تثبت أن سبعين ربحا، لكن القاعدة أيضا مثل العلم الخارجي تثبت أن الجميع ربح في فانس، وعليه لا لا. ينبغي في الإجابة الاختصار على الجواب الأول، وهو أن قاعدة النبي. جد رقم بالقرام محتجنا لعدلت التثمية سيب الحرام معي الويس فإنه خرار تشتناك سينا في واحد خوامن اللي ثبت بالإمارة هو يكتناك سمجرش هو تشتناك سيناك سيناك مطلب هو من شعال إمارات بالإمارة إنهم الزائف مع من الكثير يعني الإمارة هل إلا كثير جرت الاماره فترب شرح أنه لكم اه فبدا أنه انهم وقد علمنا لان خارج هو من الكون متعلق بالكون طيب يعني أن هذا صار مثل ما قلت فيبدا مش نقول متعلق بان لانه الخمسه مو ذلك الربح الواقعي قد علي من الربح الشرعي من الربح البابل. يعني لما تقول بان الخمس ثابت في الربح الواقعي يقتضي هذا لانه إذا كان الخمس ثابت في الربح الواقعي حينئذ حتى الإنسان الذي لا يملك دائما لا يركب في تقولوا بأن الصمس تالف في الربح الظاهري يعني في الربح الذي انه ربحه الشرعية بالنتيجة هذا ربحه لوسيئة الشرعية بالطرق الشرعية بعد غريبه يعني الأن يقع لربح تلعين أعرفان يقع لربح تلعين بقاء بعض أعرفان ليس تلعين زائدة على مؤلاء <تصفيق> فبلا إشكال يصدق عنوان الرد على هذه السبعين لأنه هذا السبعون زائده على مؤونة لسنبه قطعان تهير الثانوان تلقني بسنبه إلا أن تقولوا بأن الخمس الواقع إذا الخمس في الربح, في الربح صح هذا مرة الواقع هذا ربح واحد هذا مرة لكنه لا يبقى الإتدام بأنه الخمس في الربح الواقع وإلا لو أنه مدران إنسان تنازع مع الإنسان الآخر تنازع مع الإنسان الآخر وثبت أن هذا المال للبينة ليس له وإنه مال لغيبات لكنه في الواقع يجب عليه الخمسين والآخر الذي صار إلى البينات مع أنه ليس له واقعا يجب عليه الخمسين لأنه ربهم شخص فحين إذن نقول بأنه ما هكذا ذكر السيد قديم إسراطور أنه يخمس المال اولا عفواً يخرج الخمس خمس الحلال اولا ثم يخرج خمس الحلال شنو قاعد ثالث خمس الحلال ثم ويظهر الفرق بين هذا وبين نظره بالتأموم وله الاكتفاء في الإنظر خمس القدر المتيقن من الحلال وإن كان أقل من خمس البقياء بعد تحميس التحليل وبخمس البقياء إن كان بأقداره أو أكثر على الأقوى والأحوى التصالح مع الحقيقة. فهذا كلام سيدنا. ولكن فيما ذكراه صاحب العرواب وسيدنا حل التأمل. ووجه ذلك التامل بأن لا بد من طرح احتمالات في المقام. الاحتمال الأول. أن نرجع إلى روايات الحلال المختلط بالحرام. فنقول في رواية عما والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه عنوان الحلال هل الى إطلاق يشمل الحلال الذي فيه خان والحلال الذي ليس فيه خوم. مركز البحث المفروض انطلق لنا عنوان الحلال هل يشمل الحلال الذي فيه قوم وصلط للحرام أم لا يشمل الحلال الذي فيه اذا إذا قلنا بأن عنوان الحلال يشمل وشهد على ذلك أن العرف يعتبر حلال إليك يقول له إيش اذا انت عندك اموال فيها خمس ما بين الحلال يقولوا المحلله مدري خمس بلا إشكالين عنوان الحلال يطبق على المال الذي تعلق به سواء قلنا بان الخمس شركه في العين او قلنا بان الخمس حق متعلق بالعين كحق الرهان مثلا فياجل على أي حالين عرفا يقال بأن هذا المال الذي فيه الخمس حلال وهذا هو السؤال بناء على هذا المال على أن عنوان الحلال يشمل الحلال الذي فيه الخمس فأصلا روايات التخنيس شامل المحل والكلام بلا تردد لا إشكال الحلال المختلف بالحرام ينطبق على هذه الصورة صورة محل الكلام أنني أعلن أن هذا المقدار فيه حلال فيه حرام فيه حق فهذه الصورة ينطبق عليه حلال المختلف بالحرام ينطبق عليه بعد لأننا فرضنا أن عنوان الحلال يشمل الحلال الذي فيه الحق فإذا كان عنواناً حلال عرفاً يشمل الحلال الذي ينحام يصدق على هذه الصورة أنها حلالاً مخلطاً لا حلال إذا صدق علينا يجب خمس إخراج خمسة الاختلاف أولاً لأن الموضوع الآن صادق بعد موضوع الحلال المخلط بالحلام صادق وبعد تدقي الموضوع لا نجل إخراج في عدم إخلاطه فإن يصدق خمسة الاختلاف خمسة الاختلاف أولاً ولا يصح إخراج خمس الحلال الان ليش؟ لأن مقدار الحلال الذي في الخمس مو معلوم صحيح هو يعرف أن هنا حلالا فيه خمسه لكن ما يعرف مقدار الحلال مقدار الحلال الذي في الخمس لا يعرفه فما يقول الخمس مو واجب لا واجبهم لكن بما أن موضوعه غير معروف فيجب معرفة موضوع يوان ثم إخراجه طواضح وجوب إخراج الخمس في الحلال المختلف بالحرام هم الوجوب فعلي هم الواجب فعلي الوجوب فعلي لأنه الحلال مختلط بالحرام الواجب فعلي لأن الموضوع المتحقق حلال مختلط بالحرام برمان الحلال صادق عن الحلال الذي في الخمس, الخمس بينما وجوب إخراج الخمس في المعدن الوجوب فعلي الوجوب فعلي لماذا لأنه يعلم بأن هنا معدنا فيه خمس الوجوب فعلي تحقق موضوعي الواجب غير فعلي لعدم معرفة مقدار الموضوع ما هو هنا معدن فيه خمسه أين هو وما هو حدوده لا يعرف فعلي فالواجب غير فعلي طراغة بعد أن يخرج خمس المختلف لأن وجوده فعلي وواجبه فعلي يتعين مقدار المعلم الذي يضمط فيفنشه الفقرية هذا ينبغي أن يكون نكتب مداري المشهور وأفتع به صاحب العرواء قد السر هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني أن نقول لا أصلا صاحبنا في جديد لا هو حلال مختلط بالحرام لا هو معدن ايه الصنف صنف شبيل صلى لأن هذا مال مؤلف من ثلاثه شنو؟ اصنام حلال حرام حق شرائيه فبناء أنه صنف مؤلف من ثلاثه شنو؟ من ثلاثه اصنام او مال المؤلف من ثلاثه اصنام فهو شيء جديد لا تشمله اطلاقات الحلال المختلف بالحرام لانها ظاهره في الحلال المختلف بالحرام فقط لا في الحلال المختلف بالحرام لا تشمله ادله خمس المعدن لانها ظاهره في المعدن المتميز لا في المعدن المختلف بالنتيجه اذا كان شيء جديد أو صورة جديدة أو بصداق جديد فحينئذ لا محاله لأنه يثبت الخمسان في عرض واحد طولي والطولية الرابط ولا أحد الخمسان في عرض واحد، ما يلابد أن يقدم هذا ولا خلال مفاعد واحد خلال مفاعد واحد هاي الطوليه التي يتحدث عن الصاحي العرور يتحدث عن السيدنا قد يسألوه شنه أيقولي يسح حلال مختلط الحرام موجود فيه معدن همس موجود فيه فحين إذن شنو؟ لأنه ما يمكن أن نلتزم هنا أنه لا خمسة ما هو خمسة أن الخمس المعدن على مو معدن إذا معدن مختلط في الحلال مختلط الحلال إذا محرم مختلط الحلال مختلط الحلال, الحلال, الحلال. وشئ آخر فلا كثير من هذي الكرر من هذي الجه وقدمًا ما يفعل الالتزام بهذه الكرر لأنه نعوه لأنه هنا حلام ونعلم أنه هنا معدل فلعلم هنا حق خمسين وهما في عرض واحدين الطولية هذه لموجب الالتزام بالطولية ماذا؟ كيف حال تلك المحركة؟ هم فيه كمس من, من باب المعدنية. هم من باب المعدنيين؟ هم في كمس من باب الاختران. يعني يوما بدأت بمعرفة ها برد أريد أقول لماذا تقولون بأن أحد الخمسين في قول الآخر ما يتقود أنه المئة في آن آل واحد عشرين منها من بعد خمسة المعدة عشرين منها من بعد الثلاثة مستحيل أصلا أريد نقول على أنه الحقان ثابتان في عرض واحد يعني كما أن الوجوبين فعليان هم الواجبان فعليان او بعبارة اخرى كما أن الوجوبين فعليان كلا الواجبين غير فعليين مصروا ما بنهم طولية الوجب الذي طرحه صاحب عضوه الوجب الذي طرحه سيدنا خذي السرور الوجب الذي طرحناه الآن في الأخير تابع على أن الوجوب فعليا في أحدهما والواجب فعلي وفي الآخر الواجب الغير فعلي. فإن هذا الرجل أن نقول أنفقود لأنه الوجوب كريمة فعل. لا يشكن لا يشكن أن تذهب إلى حد في خمس أصلات. فإن إذا إما الواجب فعليا فعلي إما الواجب الغير فعلي فعليا فعلي معه. لا موجب التأكيد بأنه قال الواجب فعلياً في أحدهما والواجب في الآخر. ولا محل يرجع للحجة. هذا الاكتمال للطرحة والسيجة جميلة مع ما مع المشارحة يسلم المال للحاكم الشرعي الحاكم الشرعي يقول انا بولايتي أفرض الحق لا لك أخذ الحق لا لك إذا أتت الحق لا لك طار حلال مختلف الحرام فقط أنت تفرش في وسط أي احتمال الثالث الذي نطرحه من أنه مال فيه حقان شرعيين؟ ليش بيقول ما فيه حرام وفيه حق شرعي هو بالنتيجه فيه حقان بعد؟ لماذا نقول بأنه ما فيه حلال فيه حرام فيه حق شرعي هو بالنتيجه فيه حقان شرعيان بعد؟ يعني جهد الحرام ما تنقل إليه المتبعات. بالنتيجه جهد الحرام لا تنظر لها بالنتيجه هذا الماء فيه حقان شرعيان لذي حقاً من جهة الاختلاف حقاً من جهة المعلومين هو في حقان شرعيان يسلم الناس للحافظ الشريف يخرج الحقين معه تحسن لكم ما تقول لك بلا يفعل خلص وهو حجومة لحظة الله أما الاحتمال الذي يظهر من تعليق سيد الإيمان هذا الاحتمال الذي يظهر من تعليق سيد الإيمان لا يبعدهم من جد في بعض وهو بان أنه أصلاً اصلا خمسة الأولى يعني نرجع للمسألة الأولى نحن المسألة الأولى أصلاً خمس واحد و خمس لما قلنا خمسة ما هو المقدم ما هو رح نرجع للمسألة الأولى أصلاً مواجد خمس واحد وجه هذه التعليقة لعله هكذا بأذنب طب هذا معدن ثلاثة خمسة بعدين اختلفت نشوف ان اختلاطه بالحرام بعد ثبوت خمسين. فيه الخمس او جبه خمسة اخرى او لا طب معدنهم ثلاثة في الخمس او لا بعد ان ثلاثة في الخمس بعد ذلك شنو؟ اختلط الحرام نشوف انه بعد اختلاطه بالحرام تعلق بهذا المعدن هم خمسون آخر غير الخمس الأول أو لم يتعلق. نقول ما, فيه. ما فيه. لماذا ما تتحلق به خمس الأول أولا نضع البراءة نجل عن تعلق الخمس لأننا نشك بالنتيجة إذا عليه خمسين أو عليه خمس آخر صار الوالد الزائر بين الأقل والأكثر هذا المتحفة هو خذر فراحة تامي من المسوس ملطرفة والحلال المختلف بالحام إذا لم يعرف صاحبه هل شامل لما إذا كان هذا الحلال فيه خمس من الأول أو ليس بشاملة المدالة والطرفة العام يعني سورة أن يكون هذا الحلال فيه خمس من الأول ثابت هذه الصوره منصرفه الى صوره الحلال المختلف بالحرام الذي لم يكتب فيه خمس الا من هذا الفوند لهذه من الناحيه منصيف طوارئ وحين اذا على هذا يكتفي بخمس الناحيه او يا خمس يكفي يا خمس المتلقى من الحلال يعني المئة كم متيقن من عنده حلال خمسين متيقن إدريس من هذه المئة متيقن إلى خمسين يخرج العشر يخرج العشر ويكتفي بها ولغ الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس البقية بعد تخميز التحديد يعني يثور أنه لو خمس المئان كان يطلع عشرين لكن لو يخمس المقدار المدير الثاني يطلع كمي عشرة العشرة أقل لأنه بالنتيجة إذا طلع العشرة يشوف أن العشرة الثانية عليه المواجه، المواجد وله الاكتفاء بخمس البقية إن كان بمقداره لا تنسى وله الاكتفاء بإخراج خمس القدر المتيقن من الحلال إن كان أقل من خمس القدر بعد تقنية التحقيق نفترض أنه هكذا الآن قدر المتيقن شنو خمسة إذا يطلع شنو خمسة السيد عشر وإذا يطلع العشرة لوجنه تسعين لو أراضي خمسة التسعين يطلع عليه ثلاثة عشرة أقل يكتفي بالعشرة أنه أقل من خمس التحليل في البقية مو من خمس التحليل في المجهود أقل وبخمس البقية إن كان بمقداره أو أكثر على الأخوار ولو أن في بخمس البقية إن كان بمقدار خمس الحلال أو أكثر منه شلون مثلا خمس البقية هكذا يقول لأنه أنا إن طلعت خمس المتيبقين اطلع عليك عشر وإن طلعت خمس البقية اطلع عليك ثمانة عشر فأنا أكد فيه ثمانة عشر ثمانة عشر إما بمقدار خمس الحلال أو أكثر من يوم. لكن لو اضطرقنا في هذه السرعة أن خمس البقيات أكيل من خمس الحلحة ما يصبح الاتفاق باحتفاظ باحتفاظ باحتفاظ باحتفاظ باحتفاظ عند مئة مئة قدر المتوقن من الليلة في هالمئة ترضو تسعين قدر متيقن الا من مئتين بس يعني فإذا يطلع خمسة تسعين من بابنا وخمسة الحلال كان؟ يبقى كم؟ البقية صير كم؟ ثمانية عشر اثنين ثمانية. إذا يطلع خمسة اثنين ثمانين كم يصير؟ أقل إلى إشكال من خمسة تسعين. فصار خمسة البقية. أقض مقدار من خمس الحلال هنا لا يستطيع بخمس البقيه. وجه ان هو وجه أن الذي ثبت في ذمته أولا هو خمس الحلال غير بعدين شككنا أنه بعد الاختلاف ثبت خمس آخر من بالاختلاف أو لم يسبل وجه التعليق هو هذا أنه قطعا لثبت في ذمته هو خمس الحلال لكن هل خمس الاختلاف ثبت في ذمته أو لا فمن من ما وبالانصرار فهينا ان كان خمس الحلال اقل من خمس الاختلاف او اكثر, منه علي أكثر منه من اي حاله تجد من الذي عليه خمس الحلال بينما اذا كان خمس الاختلاف بمقدار خمس الحلال او اكثر من بجزء له الاكتفافه بينما اذا كان خمس الاختلاف اقل من خمس الحلال يجوز الاختلافه لكن الذي سببه جزمته هو خمس الحلال خمس الاختلافه فلا يجوز الاكتفاء بخمس الاختلاف اذا كان اقل مختارا منه maar